اهلا بكم مع سهرة جديدة ونجم جديد في. اهلا وسهلا ضفنا اللي لادي فنان كبير وقدير وصاحب ميد بال دخل النقطة في الجورنال وزرع البسمة وروع البال عند الست عند الراجل والاطفال وهو اللي قال مع ان كل الخلق من اصل طين وكلهم بينزلوا مغمضين بعد الدقايق والشهور والسنين تلاقي ناس أشرار وناس طيبين عجب وهو اللي قال في السلام يا حمام البر سقف طير وهفهف حوم ورفرف على كتف الحر وقف ولقط الغلق وهو اللي قال في معركنا والله زمان يا سلاحي اشتقتلك في كفاحي انت قول أنا صاحي يا حرب والله زمان وهو اللي قال في الحب آآ ابنبي بمبي بمبي بمبي الحياة دا قلنها بمبي وانا جنبك يا حبيبي وانت يا حبيبي جنبي وهو اللي قال في المسرح الليلة الليلة السيرك تعالوا دي فرجه جنيه قولوا هي هي هي هي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج صواريخ قولوا هي هي هي الصباح فيه مش جايين أيوة. جايين أيوة. اللي من الميدان عمره ما هيبان في الصورة. لا لا ما الميدان أهلا وسهلا أهلا وسهلا, أهلا وسهلا. أهلا. حضرتك جاهز نبدأ زيارة جاهز بإيه؟ جاهز بأن احنا نبتجي آه آه ممكن. مفضل, مفضل. دفتر الزيارة ومفضلك الأول واسم الأصلي من الثامن الثاني وحي؟ محمد صلاح الدين حلمي بن قصين صلاح جاهين وتاريخ محل الميلاد؟ آآ خمسة وعشرين ديسمبر 1930 القاهرة المهنة زي ما هي موجودة في بطاعتك صحفي والحالة الاجتماعية متزوج محل بإقامة دائم عشرة شارع جامعة الدول العربية السيد صراح نروح مطرح مع اسمه فوق فدروعتي عند العداد عشان نشوف هيختار لكيه اللي لدي من القوض اللي حنزورها ساوي حضرتك تبتدي عندكم قوض كتير قوي القوض كتير والوقت محدود نسبيا فاحنا أه وشطرتنا وإحنا وبغتينا معك فحضرتك تدوز بعض الزرايب ونبتدي نشوف هتجل <تصفيق> متفرغ طب الحمد لله ده احنا نضمن حضرتك يعني هتعوز معانا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حضرتك برضو جاهز ايوة نبتدي <تصفيق> نبتدي المشوار اتفرغ <تصفيق> <تصفيق> ثلاثة. أيوة المراسلات عبارة عن خمس برقيات بعتها حضرتك لخمس شخصيات أيوة. تختار أيوة هتتبع البرقية الأولى لسعاد حسني قتل الفنانة سعاد حسني شارع استوديو الأهرام بالجيزة تهاني الحارة على أغانيتك الأخيرة وفيلمك الأخير أرجو لهما نجاحا جماهيريا كبيرا حاولي ان تستريحي وتستجمي العمل امامك كثير صلاح جهيد البرقية الثانية الشاعر الشاب بهاء جهيد ابن حضرت جزيرة الروضة القاهرة من فضلك يا ابني تركز انتباهك هذا الصيف وتختار لنا عشرين قصيدة لك تكون راضيا عنها لننشرها لك في ديوان تمنياتي لك بالحظ السعيد بابا. البرفية الثالثة الصراحة. آه آه والله يعني نهني كمال الطويل. فتح. الموسيقار كمال الطويل. الزمالك القاهرة. يا واد يتأذى. يا كمال يا طويل اديك اهو خرجت من صمتك فمبروك والف مبروك صلاح جاهد فاضل لسه برقيتين خليفك تبعث الرابعة المين الرابعة سيد مكاوي فضل الفنان سيد مكاوي مدينة الأوقاف القاهرة سأصل إليك بعد غد الساعة الثانية عشرة ظهرا أرجو انتظاري للأهمية الكبرى إذا لم تنتظرني سأبحث عنك وأجدك فلا تضايق نفسك بالمحافظة على موعد قبولاتي وإلى اللقاء صلاح الخمسة والأخيرة يعني هتستغرب عليه يا المعلم كرشه أبو السباع حرنكش ضرب الزنبة بالملخ فنين بالقاهرة سأقتلك رميا بالرصاص إذا لم تسمح لابنتك بالغناء تشاهد على روحك وقول يا رحمن يا رحيم ابنتك موهوبة جدا وصوتها يجنن سمعتها وأنا أمر تحت نافذتكم بالصدفة واحد صاحبي كان معي وقال أن هذا الصوت هو صوت نجاة الصغيرة في الراديو ولكني لا أصدق صلاح عبد الرحيم <تصفيق> <تصفيق> طب لو صلاح جهين بعت لصلاح جهين برقية دلوقتي على هارة يقول له فيها <تصفيق> يقول له الأستاذ صلاح جهين آه آه مدينة المهندسين القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح جاي <تصفيق> اذا شايف عيسفانك رسلت معناها ان احنا نكمل المشوار ونروح ده تاني تسمح اه نروح افضل <تصفيق> افضل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الزمن هم جايين حياتك بس عد 30 ثانية من دلوقتي حييبوا والله طول يمكن قبله متاع والله انا قلبه بطب ليه استيصطراحه استيصف قد موعيد وحشة لا ينتعي طبعا انه هو بعيد عن الاضواء متعمدا و... اه متعمدا وانا يعني كنت متاز الفرصة ان انا ابقى اول واحد اقدمه عشان خطر الشفوء الجمهور و... ويعرفوا ليه انا بحبه هو الزمن هم جاي قطعا طب حبك له ناتج عن ايه او سببه؟ اه وصل اهلا اهلا اهلا السلام عليكم يا سيدي اكتر ما كثرتنيش اهلا وسهلا اهلا بك يا عبد رجب اهلا وسهلا الملحن معروف طب أه. كنت ساني تقول سبب حبي ليه اه كان ايام الانجليز وكان اسمهم ما بيقولوا في سجن مبني من حجر في سجن مبني من قلوب السجنين قطبان بتمنع عنك النور والشجر زي العبيد من فطبعا دي صور مكنتش موجودة ابدا في شعر العمية ودورت عليه دورت عليه ما لقيته وبعدين اكتشفت انه هو يعني محصن من جميع الجهات عنده ثقافته فرنسية فتجده يعني مطلع على الأزاب العالمية وبين ثقافة عربية متينة يعني هو ما يختفيش بشاعر يعني كده مثلا يتجاوب مع أقلم المتنبي مثلا <تصفيق> فأنا بقول إيه عشان خطر يعني المشاهدين يعرفوا يعني مين هو فؤاد حداد هو كتب حاجة قبل العبور في مدة بسيطة عن البطل اللي في الثورة العربية محمد علي ف أنا يعني بقول حفظها؟ حفظ طب نرجوك تولها بس تعلي حسك شوائد هعلي حسك زرع الامل والاماني له تاريخ واصول احمد عرابي ربط فوق الليالي خيول ساعة ما بتشبي يلقاها الامر مزهول يلقى انتباه البروج وزهوة الارغول والملحمة الفلاحة والبدوية بنت العرب في ساحة الفدوية امي العيون النديه التفت وتقول شوف البطل الفارس المصري الاصيل الشهم زارق من الدوامه زي السهم وجبينه صاحب هم بيفكر ويغازل النور اللي يتفجر اتم اوضح من هلال ابو زيد اتم من غيه الدره العالي شوف البطل اسمه محمد عبيد أسامينة في الشهداء الطرب غالي موارة الأيام وحنتها وعصرت قلبي لما غنتها شوف البطل مصري وشفيف تشبه الولفين والأرض أيمى معاه على الجنبين، والأمهات بحر البلاد تناديه ذهب الحريم عيط عشان يفتيه لجل الولاد خلي البطل يضرب يكسر صفوف الإنجليز يضرب يا بنيين نضرب معاه الطوب الفجر لمحمد عبيد مكتوب في الجنة عرض السيف مع جراعه شوف البطل في هجومه ودفاعه الفارس المصري الأصيل الحر يرجع على التل الكبير ويقر رمى الشهادة في الطريق المر يفضل على طول الزمن منصور وما يتقلعش من السلاح والمهر ولا من شباب الحد نفخ الصور الملحمة أخلت من التمثيل كان حي ماله في الشجاعة مثيل كان جسم في تراب الوطن مسواه كان قلب كل المؤمنين جواه عظم شهيدك كل دم يسيل على أرض مصرية عظيم الجاء والكل حرف في اسمه واتهجاه محمد عبيد والأولة غني الامل وجهاده والتانية واصل غنوة استشهاده والتالتة علمها الولاد يتهادوا سيرة محمد عبيد المصري في الفرسان وعزف على كل آلة وقول بكل لسان ايماني بالنصر هوة مصر الانسان يا سلام بس صراحة هتدخل بينكما قبل ما مترككم لبعض والمايكروفون والعود والاستاز إبراهيم وإحنا عايزين برضو نقول ويمكن الناس عارفة إنه الاستاز فؤاد أي. هو صاحب الأرض يتكلم عربي. آه تبعه. فردت سمحة في الأول الاستاز إبراهيم. على الدنيا مع بعض. نعم. ارض بتتكلم عربي الارض الارض الارض بتتكلم عربي الارض الارض الارض بتتكلم عربي الارض الارض الارض بتتكلم عربي الارض الارض الارض ان الفكر لمن صلا الارض بتتكلم عربي وقول الله ان الفجر لمن الله ما تتولشي معاك الا الارض الارض عربي الارض بتتكلم الارض, الارض الارض الارض بتتكلم عربي الارض الارض, الارض, الارض وهو صاحب المسرحات اللي بيقولوا الاستاذ مكاوي كل ليله في التزاعه المسرحات فكره الاستاذ صلاح راين يعني هو اللي قال لي اكتب مسرحات وانا كنت متخوف كتبت خمس حلقات وهو اللي شجعني ان اكمل يعني لانه هو سره في تفوقه يعني احنا لما سمعنا سمعنا مثلا قصيده ابيات دي يعني آآ آآ زي الشلال ف ف في لازم يقول كلام كتير كتير كتير كتير كتير يعمل يعني زي ما سقط المياه لما تدور كهربا ف ده السبب ان انا لما جم قالوا لي اكتب المسرحيات قلت لهم لا مش انا في واحد هو بتبقى احسن مني لا ده خلي وبعدين لما لما لما جابوا واحد يغنيها بتقولهم لا مش ده في واحد يغنيها احسن منه اللي هو زيدان مكاوي طب يا ريت نسمع عن جزء منه يمكن الاستاذ ابراهيم فؤاد يا ريت يقول لنا كلامها الاستماره راكبه الحمارة راحت خسني <تصفيق> لا مش هبقى هيوصل جزء صغير لا, مارش مارش مش مارش مارش مارش لا مش معلش معلش طب يبقى نقول حاجة مشتركة لكم بين الاستاذ فؤاد والاستاذه انا احنا نعرف انه فؤاد بالرغم من احساسه العربي الواضح في شعره النبرة العربية العالية في شعره الا انه قاهري الى اقصى حد فعمل مرة مجموعة من الصور القاهرية لحنها الاستاذ ابراهيم رجب وغناها نرجو انه هو يكون فاكر منها حاجة هو فاكر منها الحمار الموزة اه على زمان يعني كانوا بينقلوا من كان في صوره قاهريه قديمه يعني كانوا كانوا وعاش اني جلجل ترني ده الجن ولعب الدنيا وعاش اوعى اوعى هو وعمتي وعاش لاجل من ان اني جا لاجل ودريت دا لعب الجن و لا الدنيا وعاش عاش او حلو الحلو نقاود سنه ولا طير الفيوم يعرف يخدم اصلك منه متربي ومخدوم ولا فيش أروق منه أذواق ولا فيش أذواق منه أروق أحمر وأخضر وأزرق الياسر بيع عشان يستنزق وياك النقاش اوعى اوعى اوعى متوعاش لاجل اني قال لك لو ده لعب الجن ولا بالدنيا وعاش اوعى اوعى نرقبتو ولا يعوجها ويعرفو التنين سمعي الكلمة ولن يحوجها تتقلونو بدين ايها جهة على ايها وجهة خدها بغمضة عين مش تدهب بيه زي انقرته خمسه وخمسه واما جعرته عمره ما يفتحهاش اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجلو تريني دا لعب الجن ولارجل الدنيا وعاش اوعى اوعى اوه ولا بيرد على المتبلي ولا يزعل من حد ولا شلتلو في القلب وشدي ولا شدت ولا شدي إلا مرة واحدة دخلي أفياب لعب وجدي قال شوف من فينا اللي يجلي قلتلو أصلاك جحش وقال لي أصلاك صبي حاش اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجلين إني جلاجلو تريح دلعب الجن ولبي الدنيا وعاش